بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويمين وهو على كل شيء قديم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 118. ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير 119. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع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 بَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ لَّرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي منكم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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله, وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرى ثم اليوم جنات تجري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 سور له باب فضرب بينهم بسور له باب يطوقه فيه الرحمه وظاهرهم من قبله العذاب ينادونهم الم لم لكم معكم قالوا بلا ولكن لَكُمْ فَتَنٌ تَمَنُّونَ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم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 لِتَعْلَمُوا الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ إِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هم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 124. بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد 125. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما 126. وفي الآخرة عذاب شديد اللَّهُ وَرِضْوَانٌ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عُدَّةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا أصاب مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي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 والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمنون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقدقد أررسلنا أمسناابِبّناتِ وَأَن زَلنا معهُ الكتابَ والمزانَانَ لَقومًا الناس سُ بوقق وَزَلنا الحَدييدَ فيِيهِ بَأس شَديدُ وَمنافع ل الناسَّاس وَلعلممََّ مَ يَصُ وَرسُ لَ الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذرديتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدي وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم رسولنا وقفينا بعيسى بمريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرا وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم, ويجعل لكم نورا 114. ويتمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم 115. لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن بِيَدِ بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل